مننا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وللله جنود السماء والأرض وكان الله عليما حكما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً ويحذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السود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 وَإِن كَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ أُوْسَلَكَ شَاهِدَهُ وَمُبَشِّرَهُ وَنَذِيرَ لِتُؤْمِنُوا بالله ورسوله وتعزروه وَتُوقِرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَتَهُ وأصيلا إن الذين يبايعونك إِنَّمَا وإنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤمن أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم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 وَزُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بُيُوتُهُمْ وَظَنُّوا بِغَيْرِ اللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا ذَنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَإِن كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا أَيَقُولُ الْمُكَذِّبُونَ إِذًا طَلَقْتُمْ إِلَى مَغْرِمَن تَأْخُذُونَ هَذَانَن سَتَحْكُمُ يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسنوننا فَلْكَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ أو يسلمون فإن طيعوا يأتكم الله أجرًا حسنًا وإن تولوا كما توليت من قبل يعزبكم عذاب أليم. ليس على الأقمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ أزل سكينة عليهم وأثابهم، وأزل سكينة عليهم وأثابهم فتحهم ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وَأَنزَلَ الله السَّمَاءِ كثيرة تأخذونها بِهِ لكم هذه أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ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 طَفَنٌ وَلَن تَجِدَ لِسُمَّتِ اللَّهِ هِدَبًا وَالَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدِيَ مَعْكُوفًا وَالْهَدِيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغْ مَحِلَّهِ وَلَوْلَا رِجَالٌ ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم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 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وحلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فاعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ينكله وان كان بالله شهيدا محمدا رسول الله والذين معه اشدوا على الكفار رحما رأهم ركع سجدين يبدون فضلاً من الله وربنا ثموم في وجوههم من أثر السجون. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ به ملك